فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَقُ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 119. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 110. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤمنون 117. وكان الله غفورا رحيما 118. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سُلْقانا مبينا ورفعنا فوقهم بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا